وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه وكل بدعه ضلاله عباد الله ان للمسلم عند الله تعالى مكانه عظيما وحرمه جسيمه يبين تلك الحرمه والمكانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله تعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق ولقد جاء ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء بآداب جمّة وتوجيهات مهمة وأحكام وحدود تعظم حرمات المسلم وحكام وحدود تعظم حرمات المسلم وتحمي جنابهم من الاضرار به باي وجه من وجوه الاضرار قولا كان او فعلا حسا كان او معنى وجعل الاسلام العظيم علاقه المسلم باخيه المسلم مبنيه على قواعد مفلا وركائز فضلا بل قد جعل الله تعالى الاخوه اصلا يستوجب الاحسان مطلقا وينفي الاذى والضرر مطلقا قال تعالى انما المؤمنون اخواة اي في الدين والحرمه لا في النسب ولهذا قيل اخوه الدين اثبت من اخوه النسب فان ان اخوه النسب تنقطع بمخالفه الدين واخوه الدين لا تنقطع بمخالفه النسب فالمؤمنون اخوه امر في ما بينهم بما يوجب تالف القلوب واجتماعها ونهى عما يوجب تناثر القلوب واختلافها وايضا فان الاخ من شانه ان يوصل الى اخيه النفع ويكف عنه الضرر قال ابن سعدي رحمه الله تعالى انما المؤمنون اخوه هذا عقد عقده الله تعالى بين المؤمنين انه اذا وجد من اي شخص كان في مشرق الارض ومغربها الايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فانه اخ للمؤمنين اخوه تنوجب ان يحب له المؤمنون ما يحبون لانفسهم ويكرهون له ما يكرهون لانفسهم ولقد امر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما به يحصل التالف والتوادد والتواصل بينهم كل هذا تاييد لحقوق بعضهم على بعض انتهى كلامنا ولا يخفى ان اسلافنا معاشره المسلمين انما فتحوا البلاد ومصروا الامصار بالرابطه الاسلاميه لا بروابط عصبيه ولا باواصر نسبيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا وأشار بيده إلى صدره ثلاثا بحسب امرئ من الشر أن يحتر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فالتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق عليه ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمه فانه خطب به في حجه الوداع يوم النحر ويوم عرفه واليوم الثاني من ايام التشريق فقال عليه الصلاه والسلام ان اموالكم ودماءكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال ابن رجب رحمه الله فتضمنت هذه النصوص كلها ان المسلم لا يحل ايصال الاذى اليه بوجه من الوجوه من قول او فعل بغير حق انتهى كلامه يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لا يحل لك ان تؤذي كلبا او خنزيرا بغير حق فكيف بمن هو اكرم مخلوق وقال قتاده رحمه الله اياكم واذل مؤمن فان الله يحوطه ويغضب له ايها المسلمون ان من اعظم الذنوب والاثام انتهاك هذه الحرمه التي عظمها الله تعالى والتعدي على المسلمين باذيتهم وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا قال ابن كثير رحمه الله اي ينسبون اليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وهذا هو البهت البين ان يحكى او ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم انتهى ويزداد الذنب عضما والجرم اثما ان كانت الاذيه والاضرار للصالحين والاخيار من المؤمنين والعلماء والمجاهدين وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب روه البخاري قال ابن رجب رحمه الله وعلم ان جميع المعاصي محاربه لله عز وجل قال الحسن بن ادم هل لك بمحاربه الله من طاقه فان من عصى الله فقد حاربه لكن كلما كان الذنب اقبح كان اشد محاربه لله ولهذا سمى الله تعالى اكله الربا وقطاع الطريق وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله لعظم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده وكذلك معادات اوليائه فانه تعالى يتولى نصرة اوليائه ويحبهم ما يؤيدهم فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه انتهى كلامه فمن المخذول الذي يتصدى لحرب الله تعالى وقد قال سبحانه ان الله يدافع عن الذين امنوا بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه يدفع السوء عن عباده الذين امنوا به ايمانا حقا ويكفيهم شر اهل السوء قال ابن سعدي رحمه الله هذا اخبار ووعد وبشاره من الله تعالى لذين امنوا ان الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب ايمانهم من شر الكفار وشر وسوسه الشيطان وشرور انفسهم وسيئات اعمالهم ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون فيخفف عنهم غايه التخفيف كل مؤمن له من هذه المدافعه والفضيله بحسب ايمانه فمستقل ومستقر قال ابن القيم رحمه الله الايمان قول وعمل فبحسب قوه الايمان يكون الدفع فاذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص ايمانه عباد الله لقد بلغت عنايه الشريعه المحمديه في منع اذى المؤمنين والتحذير من الاضرار بهم ان حرمت ما يؤدي الى مضايقه المسلم في مشاعره روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه اي لانه اذا بقي منفردا وتناجا من عداه احزنه ذلك إما لظنه احتقارهم إياه وإما لأنه قد يقع في نفسه أنهم يتحدثون في مضرته وفي رواية الترمذين فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن بل رتبت الشريعة الجزاء بالجنة لمن أزال شوكة عن طريق المسلمين قال صلى الله عليه وسلم مر رجل أجل بغرس ن شجره على ظهر طريق فقال والله لا نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فادخل الجنه راوه مسلم اي فبسبب فعله ذلك ادخل الجنه مكافاه له على صنعه قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا الحديث دليل على ان من ازال عن المسلمين الاذى فله هذا الثواب العظيم في امر حسي فكيف بالامر المعنوي فبعض الناس اهل شر وبلاء وافكار خبيثه واخلاق سيئه يصدون الناس عن دين الله فازالتها هؤلاء فازاله هؤلاء عن طريق المسلمين افضل بكثير واعظم اجرا عند الله فاذا ازيل اذى هؤلاء اذا كانوا اصحاب افكار خبيثه سيئه يرد عليهم وتبطل افكارهم فان لم يجد ذلك شيئا قطعت اعناقهم انتهى كلامي بل ان مجرد كف الاذى لهو معروف واحسان انثاب عليه المسلم قال صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس فانها صدقه منك على نفسك رواه مسلم ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق علينا وفي رواية والدخول من فاول من محسومة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال ابن حجر رحمه الله فيقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام ف stain فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فانه ينتفي عنه كمال الاسلام الواجب إذ سلامه المسلمين من لسان العبد ويده واجبه واذى المسلم حرام باللسان واليد انتهى كلامنا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم الجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا بد في مجالسنا نتحدث فيها فقال صلى الله عليه وسلم اذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه ومن قواعد الاسلام العظام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قال ابن الصلاح رحمه الله هذا الحديث أسنده الدار قطني من وجوه ومجموعها يقو الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتج به قال ابن السعد رحمه الله وقوله لا ضرر ولا ضرار يشمل أنواع الضرر كله والضرر يرجع إلى أحد أمرين اما تفويت مصلحه او حصول مضره بوجه من الوجوه فالضرر غير المستحقه لا يحل ايصاله وعمله مع الناس بل يجب على الانسان ان يمنع ضرره واذاه عنهم من جميع الوجوه فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وبيع المسلم على بيع اخيه والشراء على شراءه ومثله الاجارات وجميع المعاملات والخطبه على خطبه اخيه وخطبه الوظائف التي فيها اهل لها قائمون بها قائمون بها فكل هذا من المضاره المنهي عنها وكل معامله من هذا النوع فان الله لا يبارك فيها لانه من ضار مسلما ضاره الله ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه اليه الشر وذلك بما كسبت يداه ويدخل في ذلك مضاره الشريك لشريكه والجار لجاره بقول او فعل حتى انه لا يحل له ان يحدث بملكه ما يضر بجاره صل العام مباشره الاضرار به كذلك الضرر في الوصايا بان يخص احد ورثته باكثر مما له او ينقص الوارث او يوصي لغير وارثه بقصد الاضرار بالورثه وكذلك لا يحل اضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيره اما ان يعضلها ظلما لتفتدي من او يراجعها لقصد الاضرار او يميل الى احدى زوجتيه ميلا يضر بالاخرى ويجعلها كالمعلقه ومن ذلك الحيف في الاحكام والشهادات والقسمه وغيرها على احد الشخصين لنفع الاخر فكل هذا داخل في المضره وفاعله مستحق للعقوبه وان يضار الله به واشد من ذلك الوقيعه في الناس عند الغلاة والامراء ليغريهم بعقوبته او اخذ ماله او منعه من حق هو له فان من عمل هذا العمل فانه باغ فليتوقع العقوبه العاجله والاجله انتهى كلامه رحمه الله بل حتى من كان له قزم صحيح فانه لا يجوز له ان كان هذا العمل سيؤذي المسلمين وقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال عليه الصلاه والسلام له اجلس فقد اذيت رواه ابو داود وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصله والثومه والقراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم اخرجه مسلم فدل ذلك على منع اذيه المؤمنين ولو لم تكن متعمده ولو كانت لغرض مشروع فكيف بالاذى المتعمد في موافقه هوى النفس وشهواتها والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله على احسانه اشكر الله على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله الداعي الى رضواله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واخوانه اما بعد اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصيه الله تعالى للاولين والاخرين ايها المسلمون ومن صور الاذى التي نصت الشريعه على تحريمها مضايقه المسلمين في طرقاتهم واماكنهم العامه بجميع صورها ومن ذلك رمي القاذورات والاوساخ والنفايات فيها والاذيه بالسيارات ونحوها وترك الاولاد يعبثون بممتلكات المسلمين والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا لعني قال ومن لعناني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم ولفظ ابي داود اتقوا اللاعنين فقد اخرج طبراني وفي الكبير باسناد حسنه المنذري والهيثمي في المجمع عن حذيفة بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ومن صور الاذى الغيبه والنميمه واذيه الجيران والخدم والضعفاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ان فلانه تصلي الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها فقال عليه الصلاه والسلام لا خير فيها هي في النار رواه احمد وابن حبان في صحيحه وقال, صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره منتبق عليه فمن الأذية المحققة السباب والشتام والغيبة والنميمة والقدح في الأعراض والويل ثم الويل لمن يلوك بلسانه في أعراض المسلمين بلا حق والله تعالى يقول إذ تلقونه بألسنتكم ومن يلوك بلسانه في أعراض المسلمين بلا حق وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قال ابن كثير رحمه الله قوله اذ تلقونه بلسنتكم قال مجاهد وسعيد بن جبير اي يرويه بعضكم عن بعض يقول هذا سمعته من هذا وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم اي تقولون ما لا تعلمون وتحسبون ذلك يسيرا سهلا وهو عند الله عظيم وفي الصحيحين ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النار ابعد ما بين السماء والارض وفي روايه لا يلقي لها بالا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفذ الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله قال ونظر ابن عمر يوما الى البيت او قال الى الكعبه فقال رضي الله تعالى عنه ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمه عند الله منك رواه الترمذي ايها المسلمون احذروا اذيه المؤمنين والاساءه الى الناس اجمعين الا بحق واضح بين فان اذيه المؤمن ظلم ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجابا فيا من لا يزال على اذيه المسلمين قائما ولاحداث الضرر بهم ساعيا تذكر ان معهم سلاحا بثارا تذكر ان الاذيه ظلم والاضرار بالمؤمنين بغي ولقد قال صلى الله عليه وسلم واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب دعا رجل من السلف على امراه اضرته وافسدت عليه عشره امراه الله فذهب بصرها في الحال وكذب رجل على مطرف بن عبد الله فقال له ان كنت كاذبا فعجل الله حدك فمات الرجل مكانه وكان رجل من الخوارج يخشى مجلس الحسن البصري فيؤذيهم فلما زاد في ذلك قال الحسن رحمه الله اللهم قد علمت اذاه لنا فاكفناه بما شئت فخر الرجل من قامته فما حمل الى اهله الا ميتا ومع هذا فاكثر من كان مجاب الدعوه من السلف كان يصبر على الاذى والبلاء ابتغاء الاجر والثواب من الله جل وعلا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وان من الاذى ما لا تكفره الصلاه ولا الصدقه ولا الصوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه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 ويتضاعف الاثم وتشتد العقوبه كلما عظمت حرمه الشخص او الزمان او المكان ولا ان كان الحاق الاذى بالناس ذنبا وجرما عظيما فان اذيه الصالحين والعباد والمحتسبين اشد اثما وجرما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمالوا بهتانا واثما مبينا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين